أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَمَا تَقُولُونَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ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 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُم نَحْلَة فَإِنْ أُطِبْنَا لَكُمْ عَيْن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا وَلَا تُسْفِنَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِتِلْيَةِ يَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوهُمُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَكْتُمُوهَا إِلَّا أَن يَخَافُوا أَلَّا يَكُفُّوهُمْ ۚ وَمَن يَكُنْ كَفُورًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا أَدْفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ كُلٌّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 113. وسيصلون سعيرا 114. يوصيكم الله في أولادكم 115. للذكر مثل حظ الأنثيين 116. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث لَهُمْ إِخْوَتٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ انا عديم حكيما ولكم يصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد فان كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصي بها او دين ولهم وَبِعْنَا مِنَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَن يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ النُّصُوصُ مِنَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِذَا وَسَكَلَةً أَوْ رُعَةً وَلَهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وعير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار قال دينا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين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 سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَانظُرُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ وَاتَّقُوا الْأَذَى لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ابي جَهَنَّمَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 أَلا إِن كَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْظُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهم بالمعروف فإن كرهتمهم فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن راَهُ شَيًّا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 ارْبَانَكُمْ وَأَخَوَاتَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُضُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ان تنفقوا باموالكم محسنين محسنين غير مسرفين فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ نُذُورَهُمْ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِن اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُكُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ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 وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ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 اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا لَّهُ وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَانِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا اكتسب والنساء نصيب مما اكتسب واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقرب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 مِن اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله, الله واللاتي تخافون نشوزهم فعظهم واهجرون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 اِنْ وَرِيدَ اِصْلَاحٌ وَفَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم 111. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 112. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 113. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 114. وأعتدنا للكافرين عذابا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَهُم بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَن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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أَنَآئِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَفْتُرُونَ اللَّهَ حَدِيثًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجنائبك على الاؤلاء شهيدا يوم عيد يود الذين كفروا وعصوا ولو تسوى بهم الارض لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا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 الغايط من الغائط او لامستم نساء فلم تجدوا ماء فانتثموا فتمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا Alam tara ila alladhina ootoo naseeban min alkitabi yashtaroona ad-dalalata wa yureedoon an tadilla as-sabeel wallahu a'lam bi a'daan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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لك لكان خيرا لهم واقوم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنتهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 سَهُمْ بَلِ اللهُ زَكِي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً انظُر كيف يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ كَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا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 الَّذِي لَا إِلَهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُفْتَنُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 Inna Allah yأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Inna Allah n'i'ma y'a'ithukum bi' Inna Allah kan sami'an basi'ra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 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا الطاغوت وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول رايت المنافقين رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم نجاؤوك يحلفون بالله ثم نج رَادَنَا إِلَّا إِحْسَانًا إِن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَنْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَن تُسِيْهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أُنْسِيْنَا مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فِاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ جاء استغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله فتوابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت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 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْمِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَذَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا Wana yuti illa Allah war rasul fa ulai ka ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim fa ulai ka ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyi nas-siddiqin was-siddiqin wash-shuhada الصالحين وحسن أولائك رفيقا ذلك فالفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ف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 كل لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياه الدنيا بالاخره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 وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا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 بقات اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم ترى الى الذين قيل لهم كف ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 جَرِ قَرِيبِ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ انتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولون هذه من عندك قل كل من عند ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلنا كان الناس رسولا وكفى بالله شهيدا Mā yuṭiʿu ar-rasūla fa-qad aṭā Allāh wa-antum tawallā fa-mā arsalnāka ʿalayhim khafīḍā wa-yaqūlūna ṭāʿatun fa-idhā barazū min ʿindika bayta qaʾifa wa-yaqūlūna ṭāʿatun فَإِذَا ذَرzo مِن عِندِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَنِضَّ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولوردوه الى الرسول واذا علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمه لتبعتم الشيطان الا قليلا فاتقوا في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك وحر ض المؤمنين انص الله ان يكف باس الذين كفر والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه لكل له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفن منها وكان الله على كل شيء نقيتا واذا حييت بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها إن اللَّهُ لَكَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُ نَنكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا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 لَهُ سَبِيلًا وَالدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلواكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فاين اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخلينا يريدون ان يامنوكم ويامن قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزنوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتمهم واولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ومن كان مؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحني ورقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية سلمة الى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 119. ويهنم خالدا فيها 110. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 111. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَانُوا ضَالِّينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا فِيمَا كُنَّا قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَأَمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ وَيَأْخُذُ أَسْمِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ والتاتى طائفه اخرى لم يصنوا فلينصيوا فلينصيوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ليله واحده وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن نَّطْلٍ أَوْ كُنتُمْ نَرْضُوا أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَدَلٌ كَافِرِينَ عَذَابًا نُّهِينَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِّرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ولا تهن في بثغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ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 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَنْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَنِي فَقَد احْتَمَلَ بُهْتَانًا فَقَد احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا بِينًا ولولا فَضلُ اللهِ عليك ورحمتهُ لَهَنَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَن سَيَهُم وَانَا يَضُرُونك مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا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 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصِلْهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ نَصِيرًا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 يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْضُولًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُغَوِّرُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُفْسِدُونَ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُخَرِّمُونَ هُوَ وَلَا أَمْرَ لَنَا هُمْ فَلْيُبَطِّكُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَنَا هُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَأَنَّىٰ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُونَهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تندري من تحتي الانهار تندري من تحتي الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيلنا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيَاً الْمَسُوعُ أَنْ يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً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 وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَنِ ٱلنِّسَآءِ فِى يَتَٰمَنِ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْهَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقامون اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او عراضا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصِّلُوا الْخَيْر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 فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقه وان تصنعوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله هو سيان حكيما وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ wa ayyukfaru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana llahu ghaniyyan hamida wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakeela ay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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله, شهداء لله ولو على انفسكم او لوالديكم والاقربين اي كُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَغْفُلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 مَشْفِينِ مُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُ الْعِزَّةَ فَيَنَالُ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله حُسْنًا تَجِد لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Aturiduna an taj'aluna Allahi 'alaykum sultanan mubeena innal munafiqina fi d-darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum naseera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 اِن تَبْدُ خَيْرًا او تَخْفُوه او تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ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 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ طوم بينات من بعد ما جاءت طوم بينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُّوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 وَأَبَىٰ أَصْحَابُ الضَّيَاعَةِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذْنَاهُمْ رِبًا قَدْ لَهُ عَنِ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنَّ الَّذِينَ رَاسَخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا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 سَنُؤْتِي مِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى وإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا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 ناس على الله حجه لا ان يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه كَتُيَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَضَى يَوْمًا لَّعِينًا بَعِيدًا إِن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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ yakun lahu waladi lahu ma fi as-samawati wama fi al-ard wakafa billahi wakiila lain yastankifa al-masih an yakun abdan illaa ay yakun abdan lillahi wal malaa'ika tulmuqarrabun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 وَاَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ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 فان كانت اثنتين فلهما مثل الثانين مما تركت وان كانا اخوه رجلا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم انكم تضلون والله بكم من شيء علي